ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد انه اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصرعه لمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وبعد فقد بوب الإمام المقيم الجوزية رحمه الله وتعالى في كتابه حاد أرواح إلى بلاد الأفراح في الباب التاسع والخمسين قال باب زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا وذكر قول الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين فإذا مدنا وكنا ترابع عظاما أَإِنَّا لَمَا دِينُونَ؟ قال قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله لقد قالت الله قالت الله إن كت لتردين قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين قال ابن القيم فاخبر الله سبحانه وتعالى ان اهل الجنه طب اقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسال بعضهم بعضا عن أحوال كانت في الدنيا فأفضت بهم المحادثة نعم والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم إني كان لي قريب في الدنيا ينكر البعض والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله عنهم يقول أئنك لمن المصدقين بأننا نبعث ونجازا بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلد وكنا ترابا وعظاما ثم يقول المؤمن لإخوانه من أهل الجنة هل أنتم مطلعون النار لننظر منزلة قريه هذا وما صار إليه هذا أظهر الأقوال وفيها قولان آخران أحدهما أن الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضا هل أنتم مطلعون هذا رواه الله عن عباس والثاني أنه من, قوله أنه من قول الله عز وجل الأهل الجنة يقول لهم هل أنتم مطلعون يعني القول الأول في الآية أن قائلا هل أنتم مطلعون هو المؤمن يقول هذا الإخوان أهل الجنة والقول الثاني أن الذي قال هذا الملائكة والقول الثالث أن قائل هذا الرب عز وجل وأرجح الأقوال والأول كما بيض إذن القيمة وهذا الذي اختاره ابن كثير أيضا في تفسيره وأما عن معنى القرين فقد ثبت عن مجاهد كما أخرجه ابن جرير عنه بسند صحيح أنه قال القرين الشيطان أي الجن نعم وذكر ابن الجوزي في ذات المسير ثلاثة أقوال أخرى الأول أن القرين بمعنى الصاحب أي الصديق الصاحب في الدنيا لأن هذا المؤمن كان له صاحب ينكر البعث والضارة الأخرى وهذا الذي يظهر من كلام من اختار هذا القول وكذا ابن كثير والقول الثالث أن القرينة هنا بمعنى الشريف والرابع أن القرينة بمعنى الأخ وقال السعبي رحمه الله في تفسيره أن يقول صاحب الجنة لإخوانه هذا يؤكد أن السعدية اختار نعم اختاره ابن قيم الجوزين نعم يقول صاحب الجنة لإخوانه هذه قصتي نعم وهذا خبري أنا وقريني نعم ما زلت أنا مؤمنا مصدقا وما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا ثم بمثنا فوصلت أنا إلى ما ترون إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرت نبي الرسل وهو شك أنه قد وصل إلى العذاب فهل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد غبطة وصرورا بما نحن فيه ويكون ذلك رأي عين والظاهر من حال أهل الجنة وصرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه قد طلع فرأى قرينه في سواء الجحيم أي في وسط العذاب وغمراته والعذاب قد أحاط به وقال له لائما قال له لائما على هذه الحالة وشاكرا لله على نعم النجاة من جيده تالله إن كدت لترضيه أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من شبه ولولا نعمة ربي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المخطرين في العذاب معك قوم صلي ركعتين بميتين الا موته الا وما نحنو بمعذبين ان يقول المؤمن مبتهجا بنعمه الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب استفهام ومعنى الإثبات والتقرير أن يقول لقرينه المعذب فتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة, سوى الموتة الأولى ولا بعد بعدها والعذاب وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وحذف المعمول والمقام مقام لذة وصرور فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكاق ومن المعلوم أن لذة أهل العلمين بالتساؤل عن العلم والبحث عنهم فوق لذات الجارية في الدنيا فلهم من هذا النوع النصيب الوافر ويحصل لهم إلى أهل الجنة من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه المجنبين أصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين لمحثهم على العمل فقال إن هذا له الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي واندفع عنه بكل محذور ومكرور فهل فوز يطلب فوقه أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقربه ونعموا بمعرفته واضطر برؤيته وطرب لكلامه لمثل هذا فليعمل العاملون هو حق ما انفقت فيه نفائس الانفاس واولى ما شمر اليه العارفون الاكياس اه الحصرة كل الحسره ان يمضي على الحاذمين وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البواب عدم الله أجل انتهى كلام السعديد نعم رحمه الله وقال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قال الشوكاني في فتح قال الشوكاني في فتح القدير نعم يقولوا نعم بعضهم لبعض نعم بما صرتم نعم في هذه المنزلة الرفيعة وقيل إن التساؤل نعم عن بينهم عند البعث من القبور والأول أولى نعم لدلالة السياق على أنهم قد صاروا في الجنة وجملة قالوا إن كنا إن كنا قبل في أهلنا مشرقين مستأنفة جواب سؤال مقدر كان قيل ماذا قال بعضهم لبعض عند التساعد فقيل قالوا إن كنا قبل أي قبل الدار الآخرة وذلك في الدنيا في أهلنا خائفين خائفين وجهدين من عذاب الله أو كنا خائفين من عسيان الله فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة أو بالتوفيق لطاعته وقال عذاب السموم يعني عذاب جهنم والسموم ما اجى الجنه لماذا جمله ما جاء من الحديد اهل الجنه بعضهم بعضا في الجنه وحديث الحقيقي اه ذك من الله ان يبلغنا اياهم آه. ان اهل الجنه يتكلمون يكلم بعضهم بعضا كما ذكر الله عز وجل هذا عنهم وسبحانه لا يقول إلا الحق لا يقول مجادا كما قال أهل البدع جعلوا كلام الله الذي وعلى حقيقته حقيقة جعلوه مجادا فشابهوا أهل الكتاب في تحريف الكلم المواضيع ومن كانوا لم يستطيعوا أن يحرفوا ألفاظ القرآن فلم يجدوا إلا أن يحرفوا المعاني فالحضر الحضر من أهل البدع من هذه الفرق والأحزاب التي الدين الدين الحق وجعلته على غير صورته التي أنزله الله عليها فأخذت تطعن بقصد أو بغير قصد في منهاج النبوة المعصوم في الوحي الممين الذي أنزله رب العالمين يطعنون بالشبهات وبالأهواء وحالهم كحال هذا القرين الذي كان يلقي الشبه على صاحبه المؤمن في الدنيا يريد أن يجره إلى طريق الهوى والتحذب والقفر والشر فأهل البدع والأهواء وإن انتسبوا لأهل القبلة أي كانوا من المسلمين إلا أن اتبعوا سنن من كان قبلهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شدرا بشد فموضراعا بضراعا حتى لو دخلوا شحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن أولئك فمن إلا أولئك أي من الناس فالحضر الحضر من هذه الأحزاب التي سلكت سنن اليهود والنصارى في التحريف للكلم عن مواضعه وفي إلقاء الشبهات فإنهم يسعون جاهبين إلى تنصي حقيقة الإسلام العقيدة الصافية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها أصحابه إلى من بعدهما حتى وصلت إلينا هم يريدون إسلاما بلا مضمون هذه الأحزاب نحن نحن نحن المسلمين وغيرهم يريدون إسلاما فارغا من عقيدة وشريعة طه مجرد شارة عنوات بدون مضمون فلا هم حافظوا على العقيدة ولا تبقوا شريعة هذا حالهم من نشأة حزبهم إلى وقتنا هذا يتمسحون للإسلام وهم ليسوا دعاة إلى الإسلام بل دعاة حزبية وعصادية جاهلية فليتقوا الله في وفي هذه الرعيه الذي اضلوها فهذه حزبيه فدل الله وياههم ليسوا السبيل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 فننتقل إلى فصل جديد من فصول النعيم في الجنة وهو صوب الجنة فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة لصوقا يأتونها كل جمعة فتحب عليهم ريحوا الشباب فتحكم في وجوههم وذيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا هذا حديث جليل فيه إثبات عقيدة في نعي الجنة وأن تعتقد أن في الجنة سوقا ليست كأسواق الدنيا بلا شك يأتي إليها أهل الجنة في كل جمعة تتهب عليما في الريح ريح الشباب قال النووي رحمه الله تعالى المراد بالصوق مجمع لهم للأهل الجنة يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا وفي السوق ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع أي في الجنة لفقد الشمس والليل والنهار والسوق يذكر ويؤنث وهو أبصح هذا التقدير في كل جمعة وتقدير لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر نعم نعم ريح الشمال بفدث الشين هكذا هي رواية وقال صاحب العين والفراهيبي هي الشمال والشمأل بإسكان الميم مهموز لاخيره والتي تاتي من دبر القبلة اه اي عكس القبلة تاتي هذه الريح عكس القبلة نعم. نعم قد قال القاضي لم خاصة ريحه الجنة بالشمال لم لانها ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر وكان يرجون السحابة الشارية التي تأتي من الشام لأنها تأتي بالمطر وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مزكي أرض الجنة وغينيه من نعيمها نعم انتهى هذا أصح حديث جاء في إثبات سوق الجنة وثم أحد أحد أخرى قد أوردها المقيم الجوزية في حد الأرواح ولكنها لا تصح هذا أصح حديث في سوق الجنة ونأخذ فصلا جديدا عن طربة الجنة وطينتها أخرج الإمام مسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صاقت ما تربة الجنة يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن صاقت عن طربة الجنة فقال المصائب وقال المصيات أيضا ضرمكة بيضاء ضرمكة بيضاء مسكن يا أبا القاسد فقال صلى الله عليه وسلم صدق صدق ابن صيادة وفيه رواية أخرى عند مصر بن أيضا أن الذي سأله هو ابن يعني السائل ابن صيار والمجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القاضي عياد قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر قال النووي قال العلماء معنى ضرنكة ضيضاء أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسكن والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض الدقيق الذي هو خالص من أي شوائب يسمى بالدقيق الحواري وهو الدرمك الدرمك وأخرج المخاري ومسلم من حديث أنس أيضاً ولكن عن أبي ظر عن أنس عن أبي ظر ومتضع عنه حديث المعراج حديث طويل موضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وكستان النسل وإذا ترابوها المسك فقال علي القاري في مرقات المفاتيح جنابذ جمع جنبذة بضمد الخائر والباب ويما ارتفع من الشيء واستدارك القبة وقال النووي وهي القباب الجنابذ أي القباب وهي جمع أما اللؤلو فمعروف وفيه أربعة أوجه بهمزتين أرحب فيهما وبإثبات دون الثانية وعكسه فهذه ضربة الجنة ضرمكة بيضاء يعني أبيض ناسع أبيض ناسع البيض أهلا وطرابها هذا الطراب الأبيض الناصع البيض رائحته البذك وفيه ويتجنابذ القباب كقباب اللؤل هي الجنة التي غفل عنها الغافلون وسعى في غير طريقها المغفلون غفل عنا الغافلون وسعى في غير طريقها المغفلون فلا نالوا دنيا ولا آخرة نسأل الله عز وجل أن يرفعنا في هذه الجنة أعلى الدرجات في هذه الضراء مضرة ولا فتنة مضلة wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa